أ ح سؤال ن الله هذا إليكم س عبر ا ل ش ب ك ة يقول السائل أ ص د ر ت ا ل ح ك و م ة شيء اسمه الرقم الوطني وهو ع ب ا ر ة عن ب ط ا ق ة فيها جمع بيانات المواطن ويلزموننا بحلق وإن حكومي وسلم اللحية نستطيع القيام بأي النبي عليه بحلق لم نفعل لا لا صلى الله نعم إجراء شك امر باعفاء ل ح ي ر وامر بجزء الشارد والله ا ء و يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ف ن ت ه و ا ل ع ص ر في اوامر النبي صلى الله عليه وسلم انها للوجوب ونواهيها انها للتحريم فلذلك ينبغي ان ت ض ا ف ر الجهود على ا ق ا م ة الشرف ونصره ا ل س ن ة واذا كانت ا ل د و ل ة ترجم الناس الى ارتكاب المحرمات فانه لا يضاح لهم ذلك الا في حال ا ل ض ر و ر ة التي لو لم يفعلوا لها لكوا للمرء يستهلك اوامر ا ل ش ر ي ع ة م ق د م ة إن على من يعجز أ ن يقوم بها نعم